بسم الله الرحمن الرحيم طاسين تلك آيات القرآن وكتاب مبين هدى وبشرى للمؤمنين هدى وبشار المؤمنين الذين يقيمون الصلاة ويؤسون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون. إن الذين لا يؤمنون بالآخرة زينا لهم أعمالهم فهم يعملون أولئك الذين لهم العذاب وهم في الآخرة هم الأخفرون وإنك نتلقى القرآن من لدن حكيم عليم إذ قال موسى لأهلني إني آنست نارا سآتيكم منها بقبل أو آتيكم بشهاب قبس لعلكم تفطلون. فلما جاء فانوذي ك من في النار ومن حولها، وسبحان الله رب العالمين. يا موسى، إن الله العزيز الحكيم. وألق عصاك، فلما رآك تهزك أنما جاء فلما.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 فَلَمَّا جَاءَتُمْ آياتُنَا مُبَصِّرَةً قَالُوا لَا سَحُوبٌ مُبِينٌ وَجَهَرُوا بِهَا وَسَيْقَنَتْهَا أَمْفُتُمْ مِنْهُمْ عَلَى فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُصِرِّينَ وَلَقَدْ عَازِمَ الْدَّاعُونَ وَجَلِّمَنَعِ وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين وورث سليمان داود وقال يا أَيُّهَا الناس علمنا ما نصف الطير و اوتينا من كل شيء و اوتينا من كل شيء ان هذا هو الفضل المبين و جنوده الطير فهم يوجعون حتى إذا أتوا على وادي النبل حتى إذا أتوا على واد النبل قالت نبلة قالت نبلة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحصننكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون فتبسر الله من كونها وقال رب اوزعني ان اشكر نعمتك التي انعمت علي وعلى والدي وان اعمل صالحا ترضاه لي برحمتك في عبادك الصالحين وتبقى لطير فقال ما لي والهدى لان كان من الغائبين لأعذب له عذابا شديدا أو لأذبح له لا ليأذي علمه بسوطان مبين فمكت غير بعيد فقال أحط بما لم تحط له وجئتك من فلا إن بنبئي يقين إني وجدت مرأة تملكها وأوتيت من كل شيء, من كل شيء ولها عرش عظيم وجدتها وقومها يسجدون لشوف من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم فقدهم عن السبيل فهم لا يحسدون ان لا يسجدوا, يسجدوا لله الذي يخلد الخبا في السماوات والارض ويعلم ما تخفون وما تعلنون الله لا اله الا هو رب العرش العظيم قال فلنبغي ان كنت من الكاذبين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 قالتها ان يهن له استهني في امري قالت ايومن نقاطعة النمر حساس شرور قانوا نحن ذو قوة وله بحث شديده واللهم إلينا فانظري ما تأمرين قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها أفسدوه وجعل عزة أهلها أذلتهم وكلامك يفعلون وإني مرسلة إليهم بهدية فناظرتهم بما يرجع المرسلون فلما جاءت لما نقول أتم الدون لبمال فما آتاني الله خير مما آتاكم بل أنتم بهديتكم تفرحون ارجع إليهم فلنأتنهم بجنود لا كذل لهم بها ولنحجان لهم منها أذلة وهم صاغرون قال يا أيها الملأ أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين قال عسيد من الجن أنا أعتيك به قبلا تقوم من وإني عليه لقوي امين قول الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به, أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك فلما رأىه مستقر لينده قال هذا من ربي فلما رأىه مستقر لينده قال هذا لربي ليبلغني أشفر أم أكفر ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم قال نكرونها عرشها لنظر أتهتني أم سكون من الذين لا يهتدون فلما جاءت خيل أهكذا عرشت قيل اها كذا عرشك قالت كانه قالت كان كنه هو وهوتين انني من قبلها و مسلمين وصدها ما كانت تعمل من دون الله انما كانت من قومك كان لهدخ للصرح فلما رأت حسبت نجة حسبت نجة وكتبت عن ساقيها قال انه صرحا ممرد من قوارير قالت ربي اني ظلمت نفسي قالت ربي إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين ولقد إذا زمّوا قارم صالحا أن يعبدوا الله فإذا هم فريقاً يقصمون قال يصلي متصرعون بالسيئات قبل الحسنات لو لا تستغفرون الله لعلكم ترحمون قالوا صيّرنا بك وبمن معك قالوا إروكم عند الله يبلكم قوم تفتنون وكان في المدينه تسعه رهط يفسدون في الارض ولا يصلحون قالوا تقاسموا بالله لنبيتنه واهله, لنبيتنه وأهله ثم لنقولن لوجهه ما شهدنا مهلك اهله ما شهدنا مهلك اهله وانا لصادقون ومكروا مكره ومكرنا مكره وهم لا يشعرون وانظر كيف كان عنفذة مكينا ما دمرناهم وقوما هم أجمعين فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا إن في ذلك لآية لقوم يعلمون وأنجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون ولو تنقلل قوم أتأتون الفاحشة وأنتم تبصرون أإنكم تأتون الرجال شهوة الرجال شهوة من دون النساء أإنكم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 أريتكم إنهم أناس يتضررون، فإن جئنا ونحن إلا مرأته قدرناها من الغابرين، وأمرنا عليهم مطر فساع مطر مدرير. قل الحمد لله، وسلام على العباد الذين الصاب. آمِلَ هو خير أم ما يشركون أم من خلق السماوات والنر وأنزل لكم من السماء ما ماء فأنبتنا به حزائق ذات بهجة ما كان لكم ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أعلى هم مع الله الهم مع الله بل هم قوم يعدلون امن جعل الارض قرارا وجعل خلالها انهارا وجعل المروسي وجعل بين البحرين حاجزا الهم مع, مع الله بل اكثرهم لا يعلمون امن يجيب المضطر اذا دعا أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ أَوْ يَجْعَلُكُمْ ثُمُ نِفَامًا ۚ أمن يهديكم في ظلمات البلع والبحر ومن يرسل الرياح ضشرا بين يدي رحمته أإله مع الله تعالى الله عما يشركون أمن يبلغ الخلق ثم يعيده ومن يرزقكم من السماء والأرض أإله مع الله قل هاتوا برهانكم إن صادقيا. قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيام يبعثون بل إذن رك علمهم في الآخرة بل هم في شك منها فلهم منها عمون وقال الذين كبروا أين كنا ترابا وآباؤنا فإنا لمخرجون لقد وعدنا هذا نحن آباؤنا من قبل إن هذا إلا أساطير الأولين قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المجرمين ومن تحزن عليهم ولا تكون في ضيقهم مما يمكرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل عسى أن قل ينكونوا لفنكم يكون عشاء لكم بعض الذي تستعجلون وان ربك لذو فضل, فضل على الناس ولكن ما كرهوا ما يشكرون وان ربك ليعلم يعلم من ذكي مصادرهم وما يعلمون ربك ليعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون وما من رائد في السماء والارض إلا في كتاب مبين إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون وإنه نذار ورحمة للمؤمنين لِنَنظُرْ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُم بِحُكْمِهِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّكَ عَلَى الْحَقِّ مُقِيمٌ إِنَّكَ لَتُسْمِعُ الْمَوْتَى وَلَنْ تُسْمِعَ صُمًّا مَّدَّعَاءَ إِذَا وَلَّوْا بهذه الأمية من ضلالتهم إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون وإذا وقع الزول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون ويوم نحر كل أمة فوجا كذبوا بآياتنا فهم يوزعون حتى إذا جاءوا قال أكذبتم بآياتي ولم تحيطوا بها علما أم ماذا كنتم تعملون فهم لا ينطقون الم يروا ان لا جعلنا الليلا يسكن فيه والنهار مبصرا ان في ذلك لايات لقوم يؤمنون ويوم ينفق بالصور ففزع, ففزع من في السماوات ومن في الارض الا من شاء الله وكل نته ذخرين وترجبان تحته جامدان وترجبان تحته جامدان وهي تمرر السحب تنعم الله الذي أتقن كل شيء إنه خبير بما تفعلون من جاب الحسن فله خير من جاه بالحصن فله خير من من فزع من النمل ومن, ومن جاه بالسيئة في وجورهم في كبت هل تجزون إلا ما كنتم تعملون إنما أمرت أن أعبد ربما به البلدة الذي حرماها وله, وله كل شيء وأمرت أن أكون من المسلمين وأن أسمو القرآن وَأَنَّ سَلُوَالْقُرآنِ فِمَنِ فمن فِي الَّمَا يَسْدِي لنفسه ومن الضَّلْ فقل الضَّلْ نَفَقُ من أَنَا مِنَ الحمد وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ زَيْرِكُمْ آيَاتِهِ فَتَعْلَمُونَ وَمَا بِغَافِلٍ تَعْمَلُونَ